وَلَبوا أن مَا غلِنتُم م شَيء فَأََّ لِلله قُمسَهُ وَِروَسُولِ وَلِذٍ قُرب وَالَْتَامَا وَالْمَسكين وَبِِ السَّبل إ قُتُم إِ كُاتُم أَمَتُ بِاللهِ وَمَازَلناَا عَنا عَبد لَا يَوْمَ الْكُرربان يَومَنْ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ إذ أَن يَخْشَاهُمْ إِذْ تَلْقَاهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ لَتُرْجِعُنَّكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لعلكم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 يضعدْ زََلَ لَمُ الشَّيطان وَعْمَلَهُم وَقَالَ ل غَالِبَ لَكُمُ اليَوْومَ مِلَ النَّاسِ وَإِني يَر لكُمْ فَلََّ تَرََتٍ فِي أَذَالِ لككَ صُعَلَ عقِبَيْهِ وَقَالَ إِ بَرم يِكُمْ إِي عَرَ إِني أَرَ مَالَ تَرورَ إِّي أَخَافُ الله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 وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ اِذْهَبُوا فَمِنْهُمْ مَّن فِي الْعَذَابِ الْحَرِيقِ دَانِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فرعون فكَروا بآيات اللهه فَأَخَذَغم الله بذُنوا بهِهِ إِ الله, الله قوَوّ شَدد لعقاب ذَلكَ بِ بأن الله لَ يَكُ غَيرًا نمَةً أَن مهَا على قَوٍْ حتىَ يُغَّمَا بأَنبُزِين وَأَن اللهذاَ سَمع عليه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 الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قبة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يَهْدِيكُم خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم ۖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خالوا الله مِن قَبْلُ فَأَمْكِنَ مِنْهُمْ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 وَالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ تُمِنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان مِنَ الله ورسوله إلى الناس يوم الحق الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله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 فَاتِّمُّوا إِلَيْهِ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ حَجَّ جُنُبًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات القوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعلوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون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 بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الحسبرتم ان تتركوا ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون مَا كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة ورضوال وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 يكرههم الظالمون قل انك لآباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال رق ترفتموها والتجارة تخشون كسادها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 لا قَ صَكُ الله في مواقِنَ ككثيرَة وَيَوومَحُلَين إِذ أَعْجمَمَتكُمْ كَذرَتُكُم فَلَْ تُغْنِعَكُم شَيْهَ وَلاقَت عَلَكُورعَ وَبااقَت عَلَْكُ الأبض بِنَا رَحمَسُم م وََّتُم مدِبِره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 والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأكواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون